لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان وما تشق رؤيته كالذي مأكونه في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبههما لا يزال الكلام في رؤية المبيع وأنه لا بد أن يرى المشتري المبيع فيكون عقده على شيء قد راه قال وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت أشياء لا يمكن أن يراها المشتري كاملة وإنما يرى بعضها فمثلا صبرة الطعام صبرة كومة ما يراها كلها كل واحدة كل حبة من حباتها وإنما يرى ظاهرها ومثلا زق الزيت يعني الإناء الذي فيه الزيت قربة الزيت مثلا أو قربة العسل أو قربة السمن أو غير ذلك من المائعات مثلا في قربة وفي إناء مغلق مثلا يفتحه وينظر شيء قليل منه بقدر الفنجال مثلا هذا يكفي لأن داخله لا يختلف عن هذا لأنها كلها متساوية ما يقال إنك اشتريت هذا الزيت وما رأيت إلا قليلا منه والباقي مجهول نقول ليس مجهول لأن هذا الماء مستوي ما يختلف بعضه عن بعض قال يختفى برؤيه بعضه لأنه يزيل الجهاله إذا فتحت قربة العسل أو قربة الزيت أو قربة السمن أو غير ذلك من المائعات وطلعت عليه في من فم القربة مثلا كفى لأن باقيه مثله ما يختلف لأنها تزيل الجهاله ولتساوي أجزائه فاجزاؤه متساوية اعلاه وأسفله ما يختلف ولأنه تتعذر الرؤية جميعه فاكتفي ببعضه ما يمكن يرى جميعه إلا شقه القربة أو بعثره الصبرة مثلا ترى الجميع وهذا فيه مشقة فإذا رأيت شيئا منه كفي به كاساسات الحيطان انت تشتري الدار دار ادوار متعدده تراها لكن الاسفل الأساسات يجوز ان اساساتها من الطابوق ويجوز انها من الاسفلت والحديد من الاسمنت والحديد ويجوز أنها ضعيفة ويجوز أنها قوية ويجوز أنها كذا يكتفى بذكر ذلك ولا يلزم أن يقال تحفر أساساتها لأجل أن تطلع عليها ما هي الأساسات اسمنت حديد أم حجر أم رمل أم طين أم ماذا تكون ما يحتاج يكتفى لأنها لو بيعت الأساسات وحدها لابد أن يطلع عليها لكن ما دامت أنها تبع فيعفى عن ذلك وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك مثلا الحبحة والبطيخ وغيره من الأشياء والتفاح والبرتقال مثلا مأكوله في جوفه ترى التفاحة حمراء جميلة حسنة فإذا فتحتها وجدت فيها خراب ما نقول عند الشراء لازم ان تطلع على ما في داخلها مثلا الحبحب لازم ان تشقها وتنظر ما في داخلها هذا فيه مشقه وافساد لها فيكتفى برؤيتها ظاهره لكن سياتينا انه اذا وجدت خاربه تعاد على صاحبها يعني يصح الشراء الكلام في صحه البيع من عدمه نقول انت اشتريت الحبحب مثلا كوم مثلا بمائتي ريال ثلاثمائة ريال مثلا تراها حسنة لكن في جوفها ما تدري نقول البيع صحيح لأنك لم تطلع على ما في جوفها لا البيع صحيح لأنه يعذر في هذا ولا يتيسر الاطلاع على ما في جوفها إلا عند فتحها وإذا فتحت لا بد أن تأكل تخرب تخرج وكذلك أساسات الحيطان وطي الابار البئر مثلا مطوية ومشبعه بالطين او مشبعه بالاسمنت ما تحت الطين او ما تحت الاسمنت ما هو ما تدري هو مثلا طابوك هو حديد واسمنت هو حجر هو لبن من الطين هذا يعفى عنه لو لم تطلع عليه لانه ليس هو المقصود بالذات وانما هو تبع نعم ويجوز بيع الباقي والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أبو داود نعم فمفهومه, فمفهومه جواز بيع المشتد ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه كالذي مأكوله في جوفه ولأن قشره الأعلى من مصلحته لأنه يحفظ رطوبته والدخار الحب في سنبله أبقاله فجاز بيعه فيه كالسلت والأرز نعم. ويجوز بيع الباقل والجوز واللوز في قشره هذه البقول والحبوب فيها قشور قشر متين هل يقال لا يصح بيعها حتى تطلع على ما في داخلها لأن الجوز واللوز ونحوها فيها قشر وما تحت القشر احيانا يكون حبات جيدة حسنة واحيانا يكون حبات ثامرة لا خير فيها فيقال لا يجوز بيعها حتى تطلع على ما في جوفها نقول لا لأن الاطلاع على جوفها يسبب فسادها فيعفى عن هذا ويقال يجوز بيعها ولم لم يطلع على ما في جوفها وكذلك الحب المشتد في سنبله يعني السنبل رأيته سنبل واشتريته لتتولى أنت مثلا العناية به وتهيئته هل يجوز بيعه وما في جوفه خفي؟ ام يقال لا بد ان يخرج ما في السنبل ويرى نقول يجوز بيعها في سنبلها واللوز والجوز في قشره لان هذه الاشياء بقاؤها في سنبلها وقشرها حفظ لها ثم عاد اذا اطلع عليها بعد ذلك وجدها معيبه فالعيب يرد او يؤخذ أرشه لكن الكلام الآن في صحة البيع من عدم صحته نقول البيع صحيح وإن لم يطلع على ما فيه ولا يلزم أن يزال القشر لأن القشر هذا والسنبل في حفظ للثمره ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد هذا منطوقه مفهومه أنه إذا اشتد جاز بيعه فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيعه عند اشتداده ولم يأمر باستخراج ما فيه والنظر إليه فهذا الحديث له مفهوم وله منطوق مفهومه أنه إذا اشتد الحب جاز بيعه ومنطوقه أنه قبل اشتداده لا يجوز بيعه نعم. وما لا تشق رؤية, رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفنا ما لا يشق رؤية جميعه يشترط الشيء الذي يمكن أن يرى كله يشترط أن يراه ما يقال مثلا هذه صبرة من الطعام في غرفة يفتح له فتحة من الدريشة مثلا ويقول انظر هذه الصبرة كومة من الطعام في هذه الغرفة انظرها من الفتحة الصغيرة مثلا والشره نقول ما يجوز هذا لانه ممكن ان يطلع على الصبره بكاملها فيجوز انه وضع مقابل هذه الفتحه نوعا جيدا والباقي ردي فلا بد ان يقف عليها كلها فكل ما يمكن رؤيته لا بد ان يرى كله مثلا ثوب في غلاف ويفتح فتحه صغيره من الغلاف ويقول انظره نقول لا يجوز بيعه بهذا النظر لأنه يجوز أنه وزن هذه الفتحة يكون الشيء حسن أو يكون أبيض أو يكون مثلا فيه ما يراقب في شراءه فإذا فتح الكرتون أو العلبة كاملة وجده يختلف نقول هذا لابد من النظر إليه كله حتى لا يكون هناك اختلاف فصل إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وان لم يعرف قدرها لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولأن انتهى موضوع اشتراط الرؤية الآن في تحديد المبيع فرق بين أن يقول أبيعك هذه الصبرة, الصبره بكذا أو يقول أبيعك منها الصاع بكذا إذا قال أبيعك الصبرة بكذا هذا صحيح لأنه يرى الصبرة هذه كاملة ويشاهدها وإن لم يعلم مقدارها بالكيل أو الوزن لأنه يرى بعينه إذا قال أبيعك الصبرة الصاع بكذا نقول لا هذا غير صحيح لانه لا يدرى ماذا ياخذ من من يأخذ الاصوات ياخذ واحد او ياخذ ألف او ياخذ 100 فلا بد ان يحدد المبيع من اجل ان يعرف فلا جهاله ولا غرر بخلاف ما اذا جاءه وقال كانه يوريه بانه سياخذ 100 صاع مثلا بكم الصاع قال بريال ما دم تريد مئة قال عطنا ثلاثة آصع بثلاثة أريل يقول لها نقول هذا أصل الاتفاق ما يصح لأنه لا بد أن يعرف البائع والمشتري مقدار ما سيأخذه فإذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعرف قد رها لانه يراها بعينه كم صاع ما ندري لا جهاله انت تراها ما في جهاله ولا في غرر هذه الصبره مثلا بمائه ريال تناسبك خذها او اتركها كم صاع يا اخي ما ادري او يدري ولا علمه ما في اشكال لانه يبيعه شيئا يشاهده لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه يعني يأتون بالطعام في العدل أو بالخيشة أو بالكرتون أو بالعنا مثلا ويقول هذا بخمسين هذا بمئة هذا بألف وهكذا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة كم صاع او كم وزنه او كم كيله او نحو ذلك ما دام انه مشاهد مرى فهو صحيح نعم ولان غرر ذلك ينتفي بالمشاهدة ينتفي بالمشاهدة يرى بعينه هذا الشيء نعم فاكتفي بها وان باعه نصفها او ثلثها او جزءا منها مشاعا صح لان من عرف شيئا عرف جزءه كذلك لو قال هذه الصبره مثلا بمئة قال اريد ان اخذ منك نصفها بخمسين كلا بأس هذا صحيح لان هذه الصبره مشاهده والنص معروف يكيلانها او يزنانها ويعرفان النصف فهو معروف نعم وان قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح وان باع قال بعتكها يعني كلها كل قفيز بدرهم صح قال مثلا هذه بمئة هذا صحيح قال هذه أبيعك كل صاع بدرهم اختر فاخترت أحدهما صح لأنك إن اشتريتها بمجرد الرؤية كفى لأنك تشاهدها ما اشتريتها بالرؤية وإنما اشتريتها بالآصع وأنت تريدها كلها صح بخلاف ما مثلنا به سابقا سياتينا الآن إذا قال مثلا أبيعك بعضها أبيع الصعب كذا لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين ما تتوقف معرفة النصف أو الربع على المتعاقدين وحدهما يكون في خلاف معروف أنت شريت نصف هذه الصبرة كلها أو زنها وخذ نصفها ودع نصفها هذا يعرفه كل أحد نعم. وهو كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم كما لو باعه مرابحة بيع المرابحة يجوز يقول يا أخي بكم هذه الصبرة قال بألف قال لا يا أخي كثير قال كم تعطيني بها مرابحة قال أعطيك بالمئة عشرة ربح أعطيك بالمئة عشراب وأنا أصدقك أن تثقها قل لي بكم اشتريتها قال أنا اشتريتها بخمسين الصدق أنا اشتريتها بخمسين كم تكون القيمة خمس خمسين لأنه سيعطيه بالمئة عشرة وبالخمسين يعطيه خمسة فبيع المرابحة جائز إذا وثق أحدهما بالآخر ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح لأن البعض مجهول ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة بخمسين ما صح لأن البعض ما يدرك مهو هذا يقول زدلي لو قال مثلا أعطني شيئا منها بخمسين أو كذا نعم فما يجوز هذا ولا يصح لأنه لا يدرى مقدار هذا البعض هل هو الربع النصف الثلث نعم ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضا لأنه ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضا تقدم لنا قبل قليل لو قال بعتك كل قفيز بدرهم صح وش الفرق بينهما لو قال بعتكها كل قفيز بدرهم هذا صح لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم ما صح نعم الأولى قال بعتكها يعني كلها هذه الصبره هذه اللي تراها أبيعك إياها كل صاع بدرهم تعال هات الكيال يكيلها جاءت عشرين صاع خمسين صاع اقل او اكثر معروف لا اشكال لكن لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم ما صح لان في جهالة نوع الجهالة البائع قال بعتك منها كل قفيز بدرهم يظن ان المشتري سيشتري خمسين قفيزا مثلا فاذا به يكيل له خمسة يقول خف طلاس يكفي أطني هذه الخمسة تكفي خذ خمسة ريالات يقول لا يا أخي ما بعتك أنا على أساس أنك تأخذ بخمسة ريالات أنا بعتك على أنك تأخذ كثير قال لا أنا اشتريت منك منها ما شريت وكلها فمجال خلاف فلذا قال لا يصح البيع إذا قال بعتكها كل, كل قفيز بدرهم صح بعتك منها كل قفيز بدرهم ما صح لأنهم يختلفون على عدد ما يشتري. المشتري قد يأخذ خمسة، البائع يتصور أنه بيأخذ خمسين أو مئة خفض له في السعر، فمجانو خلاف فلا يصح حتى يعلم البائع كم سيأخذ المشتري إذا علم فلا بأس. قال أنا أشتري منك عشرة، اصع بعشرة ريالات. قال نعم هذا لا بأس. وها أكثر بيع الناس وشرائهم على كذا. نعم. لأنه باعه بعضها ولو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول لو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح قال بكم هذه قال هذه بمئة قال لا ما تساوي قال خذها بمئة وأزيدك صاء نقول ما صح لما لان هذا الصاع مجهول ما يدري من اين بخلاف ما لو قال خذها وازيدك صاعا من هذه الصبره هذا صح لانه عرف انه اشترى هذه وصاع من هذا بخلاف ما لو قال ازيدك صاع ما ندري منين يجيب هالصاع هذا من الطيب ام من الردي ام من الوساط وكل ما احدث جهالة او غرر فانه ممنوع في البيع نعم فان قال على ان ازيدك قفيزا من هذه الاخرى صح صح لان هذه الاخرى مشاهدة معلومة قال خذ هذه بمئة قال لا المئة كثيرة عليها قال خذها بمئة وازيدك خمسة اصع من هذه قال لا بأس واذا قال ازيدك خمسة اصع وسكت ما صح لأنها لا يدر من أين سيحضر خمسة الآصع الثانية نعم. لأن معناه بعتكها وقفيزا قفيزا من هذه وهذا صحيح نعم. وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري ايزيده أم ينقصه وإن قال خذها بمئة والأمر لي إن شئت زدتك قفيزا وإن شئت نقصت منها قفيز نقول هذا ما يصح لأن في جهاله ما يدرى ماذا يحكم البائع هل يحكم بالزيادة أو يحكم بالنقص فلا يصح حتى يتفق أنه يزيد أو ينقص نعم. وإن قال بعتكها بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى وهما يعلمان قدر قدر قفزانها. قفزانها صح لأن... نعم. مثل الذي قبلها نعم لانهما اذا علماها عشره فمعناها بعتكها بعتك كل قفيز وعشرا بدرهم وعشرا بدرهم نعم وان لم يعلما قدرها لم يصح اذا لم يعلما قدر المبيع فلا يصح ان يقول خذها وازيدك اذا كان السعر بالقفيز او بالصاع او نحوه نعم وإن لم يعلم قدرها لم يصح لجهالة الثمن لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهله بكمية قفزانهما وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين وكذا إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا منفردا صح يعني إذا باعه صبرة ويزيده قفيز مثلا بقيمة كذا وحده فلا بأس بهذا لأنهم أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما لا جهالة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نعم فصل ويكثف بالرؤيه فيما لا تتساوى اجزاؤه كالارض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرنا في الصبره وفيه نحب من مسائلها ولو قال بعتك من الدار منها هنا الى هنا هنا جاز لانه معلوم وإن قال عشرة أذرع أبتدئها منها هنا لم يصح لأنه لا يدري إلى أين ينتهي ويكتفى بالرؤيه فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرنا في الصبرة يعني إذا اشترى القطيعة من الغنم قال هذه مئة رأس أبيعكها كل رأس بمئة إذا كانت كلها صح لأنه يشاهدها وإذا كان بعضها فلا يصح كما تقدم في الصبره من الطعام لأنه إذا قال أبيعك منها كل رأس بمئة ما صح لأن بعض الرؤوس يساوي مئة وألف ومئتين وبعض الرؤوس ما يساوي إلا خمسين مثلا ففيه جهالة لكن إذا قال بعتكها كلها بمئة كل رأس بمئة صح لأنه اشتراها كلها عموم وكذلك الأرض مثلا قال مثلا أبيعك هذه الأرض كلها المتر بمئة وثم يمترانها ويعرفان قدر أمتارها صح لكن إذا باعه شيئا منها المتر بمئة ما صح حتى يعلمان مقدار المبيع لأنه يختلف قد يكون المشتري مثلا يقول نعم مشتري المتر بمئة مثلا ثم يقول لي عشرة أمتار من هذه الأرض يقول لا يا أخي خربتها علي ما بيعه كان عشرة أمتار أنا أريدك أن تشتري نصف الأرض أو كذا فيحصل اختلاف وجهاله وغرر. لكن إذا قال أبيعك هذه الأرض كلها المتر بمئة كما هو بيع الناس صح لكن يبيعه من أرض المتر بمئة ثم هذا يقول حط لعشرة امتار عشرين متر أقل أكثر ما يصح حتى يتفق على ذلك يقول تك كما لما ذكرنا في الصبره وهو بمثلها يعني اشتراها كلها كل متر بكذا صحيح اشترى منها كل متر بكذا غير صحيح نعم ولو قال بعتك من الدار منها هنا الى ها هنا جاز لانه معلوم وان قال عشرة اذرع ابتدئها من هنا لم يصح لانه لا يدري الى اين ينتهي لو قال مثلا بعتك من هذا المرسام إلى هذا المرسام من هذه الأرض بمئة صح لأنه يشاهد من هذا إلى هذا بخلاف ما لو قال بعتك منها عشرة أمتار أو عشرين مترا ما حتى يعلمان الحد الذي ينتهي إليه القدر نعم ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح نص عليه لذلك وإن قال بعتك نصف داري مما يلي دارك بكذا ما صح حتى يتفق على الحد لأن الدار ما ينضبط نصفها بالتحديد بدون زيادة ولا نقص وانما لا بد ان يعلم على الحد يقول ابيعك من هذا الى هذا مما يلي دارك صحيح ابيعك عشرين مترا مما يلي دارك هذا غير صحيح لانه ما ينضبط وهذا قد يكون في السابق لكن الان بمقاييس الحديثه والامتار فانه ينضبط وكل من تفى فيه الغرر والجهاله فالبيع صحيح ما لم يكن التحريم بالشرع كالربا مثلا الربا تقدم أن قلنا مثلا إن المبيعات تختلف فيه أشياء مبنية على رضا الطرفين فإذا رضي الطرفان بها صح وهناك أشياء محرمة لحق الله جل وعلا ولو رضي الطرفان فمثلا الربا محرم ولو رضي به الطرفان فهو محرم الزنا محرم ولو رضي به الطرفان فهو محرم فهذا محرم لحق الله جل وعلا الثمن لا بد ان يعلم ولا تجوز فيه الجهاله لكن اذا تراضيا الطرفان على شيء ولو ان فيه غليبه على احدهما او غبن صح زاد في الثمن ورضي المشتري نقول هذا لحقه لكن ما دام أنه رضي بهذا فالأمر سهل لأن التحريم ليس لحق الله جل وعلا وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هنا صح لأنه معلوم وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر والأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا ألزمت كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان وإن قال بعتك هذا السوب ما